نمضي مع المؤلف في تفسير سورة عبس قال عذابه الله قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى سبب نزول هذه السورة باتفاق المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوة صناديد قريش فأتاه ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى وقال أقرئني يا رسول الله وعلمني مما علمك الله وكرر ذلك عليه فلم يتفق ذلك وما هو مشتغل به صلى الله عليه وسلم وما يرجوه مما هو أعظم فعبس وتولى عنه منصرفا لما هو مشتغل به قال الشيخ رحمه الله تعالى في دفع إيهام الاضطراب على قول الله جل وعلا أن جاءه الأعماء ما نصه عبر تعالى عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن أم مكتوم بلقب يكرهه الناس مع أنه قال سبحانه ولا تنابزوا بالألقاب والجواب هو ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عنه بلفظ الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع كلامه انتهى منه بلفظه وقال الفخر الرازي إنه وإن إن كان أعمى لا يرى فإنه يسمع وبسماعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقدامه على مقاطعته يكون مرتكبا معصية فكيف يعاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلامه هذا يشعر بأنه إن كان معذورا لعدم الرؤية فليس معذورا لإمكان سماعه ولكنه ذكره بوصفه ليوجب العطف عليه والرفق به والظاهر والله تعالى أعلم أن كلام الرازي ليس بعيداً عما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لأن معناه أنه عاتبه لعدم رفقه به ومراعاة حالة عماه فعليه يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض بغيره من أولئك الصناديد وسادة القوم وكأنه يقول لهم إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فهذا كفيف البصر ولكنه وقاد البصيرة أبصر الحق وآمن وجاء مع ما يسعى طلبا للمزيد وأنتم تغلقت قلوبكم وعميت بصائركم فلم تدركوا الحقيقة ولم تبصروا نور الإيمان كما في الآية إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور والعلم عند الله تعالى قال المؤلف أذابه الله تنبيه مما اتفق عليه المحدثون جواز ذكر مثل هذه الأوصاف إذا كانت للتعريف لا للتنقيص فقالوا الأعمى والأعور والأعرج وفي الحرف قالوا الخراز والخرقي ونحو ذلك وهذا ما فيه مصلحة لترجمة الرجال في السند ومثله ليس تنابزا بالألقاب في هذا الفن والله تعالى أعلم ومثله إذا كان للتعريف في غرض سليم دون تنقص كما قدمنا قال أثابه الله وهذا السياق بكامله من أول السورة إلى قوله تعالى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره بيان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يراعي في الدعوة إلى الله غنيا ولا فقيرا وان يصبر على ضعفه المؤمنين لان الرساله تبليغ وليس عليه ما وراء ذلك من مسؤوليه وقد حثه ربه جل وعلا على الصبر مع المؤمنين لايمانهم وذلك في قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين قال المؤلف أذابه الله وقد تقدم للشيخ رحمه الله تعالى شيء من هذا البيان عند هذه الآية وبين أن هذا التنبيه قد وقع من نبي الله نوح عليه السلام إلى قومه حينما ازدروا ضعفة المؤمنين في قول الله تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا بادي الرأي إلى قوله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون وقد دلت هذه الآية وأمثالها على صدق مقالته هرقل حينما سال ابا سفيان عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم اهم سادة القوم أم ضعفاؤهم قال أبو سفيان رضي الله عنه بل ضعفاؤهم فقال هرقل هكذا هم أتباع الرسل وقال العلماء في ذلك لأنهم اقرب إلى الفطرة وابعد عن السلطان والجاه فليس لديهم حرص على منصب يضيع ولا جاه يهدر ويجدون في الدين عزا ورفعة وهكذا كان بلال وصهيب وعمار وهكذا هو ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهم أجمعين قوله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك الا يزكى هو بيان لموقفه صلى الله عليه وسلم من جميع الأمة وحرصه على إسلام الجميع حتى من أعرض واستغنى شفقة بهم ورحمة كما بين تعالى حاله صلى الله عليه وسلم بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وكقوله فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا وقوله وما عليك الا يزكى بيان أنه صلى الله عليه وسلم ليس عليه ممن لا يتزكى وقد صرح تعالى بذلك في قوله إنما أنت منذر وقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ وقوله جل وعلا ليس عليك هداهم ومثل ذلك وقد جمع الأمرين من الجانبين في قوله تعالى عن نوح عليه السلام وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد سلف آملوا أن يتجدد اللقاء بيننا وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته